بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لام را مُرَى أَلِفْ لَا مُرَى كتاب أختمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يَتَأَبَّى أَن نَّتْأَتَّى أَيَاتُهُ صُنْعُهُ لِلَّذِينَ حَفِظُوا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ هَذِهِ لَكُن مّن ذِكْرٍ وَإِنَّ ٱسْتَغْفَرَ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْتَاجُ يَمَسَّ عُمْمَةً عَنْ حَسَنٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى يَمَسَّ عُمْمَةً عَنْ حَسَنٍ إلَى أجل مسمى الَّذِي فضل فضله يُمَسَّكُم مَسَّ عَلَى حَصَنٍ إِلَى أَجْرِهِ وَشَمَّهُ وَيَأْكُفُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ وإن تولوا فإني أخاف عليكم أعذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يكون ظنورهم ليستخفوا ألا حين يستغسون I سوء ان هذا الا سحرم مبين اور ان قل انكم من, من ذا الموت لا يقولن الذي لك هذا إلا سحر ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَمٍ مَعْذُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ ليقول مَا يحبثه ألا يوم يأتيهم ليس مقصوفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون. ألا يوم يأتيهم ليس مقصوفا عنهم وحق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 كفور ولئن أذقناه نعم ما أبعد ضلأ ملثسه لا يقول أن ذهب السنيات عني ولئن أذقناه نعم ما أبعد لا يقلن ما ذهبني أتوني إنه لفرح فخو إنه لفرح فقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجو كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجو كبير تَرَى عَلَّكَ سَارِقٌ بَعْضَ مَا يُحَالُ إِلَيْكَ وَضَائِسٌ بِقَدْرِكَ أَنْ يَقُولُوا تَرَى عَلَّكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه ملك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه ملك إنما نبي إنما أنت نبي والله على كل شيء وكيل والله على كل شيء وكيل أن يقولون افتراه أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر تور مثله مفتغيات وابعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين قل فأتوا بعشر تور مثله مفتغيات سورة يس ادرس من اتفقوا من نور لله كنت فإن لم يستجيبوا لكم فعلمو أنما أنزل بعلم الله يجب لكم تعلم أنما أنزل بعلم أنما أنزل بعلم الله وألا الأنتم مسلمون أهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفئ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقسون من كان يريد الحياة وزيلتها نوسي إليهم أعمالهم إيها وهم إيها لا يبقسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إِنَّهُ وَقَدْ خَمَّنُوا فِيهَا وَذَٰلِكُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تَصَدَّكَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَسْلُوهُ شَهِيدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّتَإِمِّمًا وَرَحْمَةً أَفَلَنْ كَانَ عَلَى زَاهِينَ من مِنْهُ الضَّبِيُّ وَيَسْلُو شَاهِدًا مِنْهُ وَلِكَلِمَتِهِ كِتَابُ سَامَعَ وَرَأَمَ هُوَ لَهُ وَلَهُ أَنْعَامٌ وَمَالٌ وَمِنْهُ أَنْعَامٌ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّهُ مَوْعِدُ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّهُ مِنْ أَلَا تَكْفِي مِرْيَةٍ منه إنه الحق من ربك ولكن أسر الناس لا يؤمنون. إنه الحق من ربك ولكن أسر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم من من على الله كذبا. ومن أظلمهم من السواح رضي كذب أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أولئك يعرضون لا الذين كرروا على رضيهم. على لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين. الذين عن سبيل الله ويرغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يخزون عن سبيل الله ويرغونها عوجا وهم هم كافرون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 يُضاف لهم العذاب يُضاف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وَمَا كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفسرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا إلى ربهم أولئك أصرون عاب الجنه ان الذين امنوا وعملوا كل حسنا اقبلوا الى ربهم غدا عاب الجنه اولئك عاب فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثَل الفريق إنك الأعمى والأصم والبصير والسميع. مثَل الفريق إنك والأصم والبصير هل يستويان مثلاً؟ هل يستويان مثلاً؟ أثنا تذكرون أثنا تذكرون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نبيٌ مبين فَهُمْ صِرْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمٍ لَّقُمْنَ يَوْمَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَن تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي اصحاب عليكم عذاب يوم امين عليكم عذاب يوم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 وما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك استدعك إلا الذي لهم أغازلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين لا تبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الله وما نرى لكم علينا من قبل بل لهم نكم قال يا قوم أرأيتم إن وعلى بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وليا كومي أرأيتم إني كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده أَوْ يَسَأَلُكُمْ ۚ ثُمَّ يَسْأَلَنَّكُمْ أَنُلْزِمُكُمُ لَهَا كَارِهُونَ ۚ ثُمَّ يَسْأَلَنَّكُمْ أَنُلْزِمُكُمُ هَٰهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ فعميت عليكم ألكم عليه مالا إن أجره على الله. وألكم عليه مالا إن أجره إلا على الله. وما أنا بقارب الذين آمنوا. إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون. إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ صَدَّتْهُمْ وَيَا قَوْمِ مَنْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَفَلَا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني مَلَك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اما هو اعلم بما في انفسهم الظالمين قالوا يا نوح قد جاد التمّ فأستجدّ لنا فتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. انما ما ياتي بهم الله ان شاء أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن إن كان الله يريد أن يغويكم هو رب وَأَضُبُكُمْ وَإِلَيْهِ تُجْعَلُ أَمْ يَقُولُنَّ إِفْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُنَّ إِفْتَرَاهُ قُلْ إِنِّي إِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامٌ وَأَنَا بَرِيءٌ تجرمون قل إن اشتريته فعلي إجرامي وأنا مريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تلتقى إِذْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَحُسِيَ إِنَّ نُوحًا أَنْ لَهُ لَيْ يُؤْمِنَ مِنْ لما كانوا يستعرون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ صخومنا خيومي، وَلَئِنْ تَصْخُو مِنَّا فَإِنَّا نَصْخُ مِنْكُمْ كَمَا تَصْخُونَ وَلَئِنْ تَصْخُو مِنَّا فَإِنَّا نَصْخُ مِنْكُمْ كَمَا تَصْخُونَ فتوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مكين فتوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها إذا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 فَقَالَ الْقَوْلُ ومن آمن وَمَا الْآمَنَ وَمَا الْآمَنَ مَعَهُ إلَّا قَلِيلٌ وَمَا الْآمَنَ مَعَهُ إلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا اللهم الرحيم ان رب لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذره يا بني يومكم معما تَيْرِ رِيمٍ كِنَوْدِ كَرْحِ بَالٍ وَلَا دَاءٌ حُرٌّ لَهُ وَكَانَ فِي مَا ظَلِيلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ لَأَنَ كَانَ وَتَرَى فِي النَّاسِ رَبًّا لَّيَوْمٍ كَمَا لَا تَفْعَلُ عَن كَثِيرٍ قَال جَبَلٍ يَصُمُّنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وَحَالَ زَيْنُهُ فَرْنُوذ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَهُ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقِيلَ يا وقضي الأمر واستوس على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقضي الأمر واستوس على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَأَنَا دَانُوهُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ نُذُرِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَنَا دَانُوهُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَاذَكَرْتَ الْحَقَّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِ قَوْلَ رُوحٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ قَوْلَ رُوحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ له عمل غير طالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين فلا تسألني ما ليس لك به علم قولا نلجئ وارض بي ان اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا توفر لي وترحمني قولا وارض بي اعوذ بك ان أسألك ألك ما ليس لي علم وإن لا توفر لي وترحمي وإن لا توفر لي وترحمي أكون من الخاطرين وإن لا لي وترحمي أكم قيل <تصفيق> يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من <تصفيق> وَأُمَمٌ سَنَمَسِّعُهُمْ ۚ مَا يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَمِينٌ وَأُمَمٌ سَنَمَسِّعُهُمْ ۚ مَا يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أليم تلك من أنباء الغير نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصدح تلك من أنباء الغير له أنت ولا قومك من قبل هذا تصدر إن العاقبة للمتقين إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى هُدَىٰ ۙ وَدَعْ قَوْمَكَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۖ فَأَرَاهُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ قوم يا قوم لا أسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على الذي فقرني يا قوم لا اسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على الذي أفلا تعقلون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 ثم صوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا لا قوتكم ولا تتولوني قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا مود اناذي ذنبي و ما وما نحن بداركين ايتيه عن قولي فما نحن لك كاذب امين نقول الا ترا كذا أبواه لحسن سوء. قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشركون. من دوني فكين دوني جميعا ثم لا تضيون من دوني فكين دوني جميعا ثم لا إني تركت على الله ربي وربي ربكم إيته الجن الله ان ربكم ما من دابه الا هو آخذ على مشتفي. إِنَّ رَبِّي عَلَى خِرَاطٍ مُسْتَسِيِّفٍ إِنَّ رَبِّي عَلَى خِرَاطٍ مُسْتَسِيِّفٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَذْلَوْتُكُمْ مَا أُسِلْتُ بِهِ إليكم. وَالَّذِينَ لَمْ يُصْبِحُوا لَهُمْ أَجْرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَيَسْتَخْلِفُ ربي قوما غَيْرَكُمْ وَلَا تَغْضُونَهُ شَيْئًا وَيَسْتَخْلِفُ رَبُّكُمْ أَنْ غَيْرَكُمْ وَلَا تَغْضُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا هَجَّيْنَا هُدًى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا من آلاً ما رحمة ونسجيناهم من عذاب غلي ولما جاء أمرنا نسجيناه أرزا وابتدين آناه من عذاب غلي وسلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا وكل بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد تبعوا أمر كل جبّار عني وأتبعوا في هذه الدنيا لعنتا ويوم القيامة هذه الدنيا ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربه ألا إن عادا كفروا ربه ألا بعدا لعاد قوم أود ألا قوم وإلى ثمود أقام صالحة وإلى ثمود أقام صالحة قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إلائِ غيره قال يا قوم عبدوا الله ما لكم هو أن شأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه هو أن من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إن ربي قريب مجيل إن ربي قريب مجيل قالوا يا صالح قد كنت فينا مرضوا قبل هذا قالوا يا صالح قد أَتَّخَذْنَاهُ إِلَهًا نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ أَتَّخَذْنَاهُ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتا لي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وآتا لي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما غير فَمَا تَهِيدُونَ لِي غَرِ تَخْصِيرِ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَا اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَا اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فزغوها تاكل في ارض الناس فزغوها تاكل في ارض الناس ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم معذاب فَإِذَا أَفْلَحَ بِنَا غَادُوا قَرِيرُوا قَاقَوْهَا خَاقَلَتْ مَسْتَعُوا فِي دَارِكُمْ فَلَا تَسْتَأْنِبْ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٌ تَأْخُرُهَا خَاقَلَتْ لَوْ كَانَ جَارِكُم صَرَفَتْ أَيَّامٌ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَفْتُوحٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالَّذينَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَفَأَنتَ بِالْكِتَابِ كَافِرٌ فَاتَّبِعْ مَا ربك هو الكمي العزيز وأقضى الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين وأقضى الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِلَى الْرَّاهِمَةِ الْبُشْرَى قَالُوا سَلَامَةَ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِلَى الْرَّاهِمَةِ قَالُوا ثمالي تنجاء ايدي من حديد ثمالي تنجاء ايدي فردم ما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه <تصفيق> قالوا لا مُوسَىٰ بِالْحَقِّ أرسلنا إلى مُسْلِمِينَ قَالُوا لَن نَّصْبِرَ وامرأته قائمة فضحكت فرشغناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقول وامرأته قائمة فضحكت فرشغناها بإسحاق ومن قالت يا رجل أألد أمد وأنا عجوز وهذا عن شيخ قالت يا والتي أمد وأنا وهذا إن هذا لشيء عجيب لا شيء نعير قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل رحمة الله وبركاته وعليكم أهل الزيد إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْ وَجَاءَ بُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوك. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْ وَجَاءَ بُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قوم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيرَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيرَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْهَا قَوْمٌ انْهُمْ آثِمٌ عَذَابٌ غير وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُقَنِّي أَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُو عَوْضٍ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيرٌ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُقَنِّي أَبِهِمْ وَضَاقَ وَقَالَ هَٰذَا لَهُ يَنَاصِرِينَ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَرِّكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء جناتي هن أطهر لكم فاشتقوا الله ولا تحزون في ضيتي قال تَكُ اللهَ وَلَا تَظُنُّونَ إِلَيَّ بَطَّقُ اللهَ وَلَا تَظُنُّونَ إِلَيَّ بَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ غَشِيبَ تَكُ اللهَ وَلَا تَظُنُّونَ رَجُلٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حس وإنك لتعلم ما نريد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حس وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي لكم قوة أو أوي إلى أفنى شديد قال أو قالوا يا روق إن رسول ربك لن يصلوا إليك قالوا يا أهلك إنا أعطوا ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتسس منكم أحد إلا امرأتك فأسر أهلك الفطوة من الميل ولا يلتك منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مصيرها ما أصابهم إن من ويدهم الصبح ويده أليس من ويدهم الا الصبح بقريب قريب فَرَمَّا مَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَافِساً لَهَا وَأَمْقَدْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَّ مسوَّمة عند ربه مسوَّمة عند ربه وما هي من الضالين ببعير وما هي من الضالين ببعير وإلى من ينأى خاؤم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن أخاف عليكم عذاب يوم محيط ولا تنقصوا المشيال والميزان إني أغاطم بخير عليكم وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِسْيَالَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَرْخَسُنَّ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُتَسِدِينَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِسْيَالَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَرْخَسُنَّ الأرض بقية الله خير لكم إنكم تؤمنون. بقية الله خير لكم إنكم وما أن عليكم بحصيل وما أَنَا لَأَذْهَبَنَّ بِكَ وَأَخِي إِلَىٰ رَبِّكَ ثُمَّ لَأَذْهَبَنَّ عَنْكَ الْعَذَابَ إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْمُقْسِطِينَ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ أَمْوَالِنَا أنت أكرم أكرم يا حدوة ألا أأنا على أموالي ما أدا أدا أن نسعى كما نشاء إنك لا أنت وشيد إنك لا أنت قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وردقني منه رزقا حسنا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وردقني كل قطعه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وان اريد ان اخونكم الى ما انهاكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنير عليه توكلت وإليه ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم ما حصل قوما محي أو قوم غودي أو قوم خالح وما قوم روح منكم جبعيد وما قوم روح منكم واستغفروا ربكم ثم سوهوا إليه, إليه إن ربي رحيم وجود إن ربي رحيم وجود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإن لنا راكبين ضعيفاً قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك وَإِنَّ لَنَرَكَ فِي نَظَائِفٍ وَلَوْلاَ وَكَلَ رَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَجِيزٍ قال يا قوم أرصيني أعز عليكم من الله واستخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرصيني أعز عليكم من الله واستخذتموه ان ربي بما تعملون محيط وان ربي بما تعملون محيط وانا اقوم عمل وعلى مكانتكم اني عامل وانا اقوم عمل وتسكنك سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب. سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب. واتصغوا إني معكم رصين. وَإِنَّ مَعَكُمْ رَصِيلَ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّنَاكَ عَيبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخْذَةَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةً وَمَا جَاءَ أَمْرُنَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتْ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَوْحًا فأصبحوا في ديارهم جاتمين وأقذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا بُدَّ لِمَرينا كما بعدت ثمود ألا بُدَّ لِمَرينا كما ضاينة ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلا فرعون وبلئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد إلا فرعون وبلئ فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يَخُضُّ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارُ يَخُضُّ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْعُودُ الْوِرْدُ وَأَثْبَعُ فِي هَذِهِ الْعَمَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَرِّ الظُّلْمِ الْمَنْفُورِ وَأَثْبَعُ فِي هَذِهِ الْعَنَتِ قُوَّاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. لَمْ تَنْتَهِ أَنْدَادُهُ وَلَقَوَّاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. وما ولن لهم ولكن ولم أنفسهم وما ولن لهم ولكن ولم أنفسهم فما أغمت عنهم آلهتهم التي يدعونهن دون لما جاء أمر ربك فما أغنف عنهم التي يجعون من دون إلا من شيء لما جاء أمر ربك وما نادوهم غير تسجيل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أخذه إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجمو له الناس، وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجمو له الناس، وذلك يوم مشهود. وما نُؤَخِّرُهُ إلا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يوم نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ لذين فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وتعند بامنا الذين شقوا ففي النار لهم فيها سفير وشقيق بامنا الذين شقوا ففي لهم فيها ذكي وشيط قالدين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إِنَّ رَبَكَ فَاعِلٌ لِمَا يُرِيدُ لما يُرِيدُ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 أَأَعْبُدُ آخَرًا غَيْرَ مَجْدُودٍ أَأَعْبُدُ آخَرًا غَيْرَ مَجْدُودٍ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةً مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ فَلَا مِرْيَةً ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم نصيلهم غير منفوس وإنا له وقتوهم نصيلهم غير منفوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب قوله تلك ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم, بينهم وانهم لفي شك منهم مريب وإنهم بشك من أمرير وإن كل المال يوفينهم ربك أعمالهم وإن كل المال يوفينهم ربك إنه بما يعملون خبيث. إنه بما يعملون خبيث. فاستقم كما أمرت وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقُوْمَ فَاسْتَقِمْ İnnehu bima temmunun basit İnnehu bima temmunun basit ولا تركضوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصرون ولا تركضوا إلى الذين ظلموا فتمسكم ستكون النار مِنْ لكم من جون الله من أولياءكم ملا تنفرون وأكمي الصلاة طرف إنهار وذلفا غلاكما بين أي ولدان إن الحسنات مزهرن السئات إن الحسنات مزهرن السئات ذلك ذكر الذاتي ذلك ذكر اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اصبر فإن الله لا يضيع أجر أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْقُرُونِ من قَبْلَكُمْ أُولُو بَصِيرَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ أَلَمْ يَكُنَّ لَنَا الْقُرُونِ من قَبْلَكُمْ أُولُو بَصِيرَةٍ أَكْثِرَ أَوْنَا مِنْ سَكَاتٍ أَبْغِ إلَّا قَدِيرًا مِنْ مَنْ أَجْلَنَّهُ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فوقي وكلمه وحي و وما كان ربك ليهلك القرى بظلم من واهلها مصليحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك ولذلك قلقهم ولذلك قلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَسَمَّتْ كَرِمَةُ رَبْتِكَ لَأَمَّ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنَّةِ وَنَّ يَشِئَ لِمَعِي وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهُ سُلِمَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلَّنَّ وعليك الأنباء أوت لما يتذبط به سؤالك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق هُوَ الَّذِي رَسُولٌ وَرَأَى الْمُؤْمِنِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى وانتظرون إنهم تظرون وانتظرون إنهم تظرون والله غيب السماوات والأرض وإله يوجع الأم كله فأعبده وترسل عليه وَمَا يَغْلُو جَمَاعَاتِ وَالْأَرْضُ وَإِنَّهُ جَوْنَ أَمْرُهُ كُلُّهُ فَاعْدُهُ وَتَعَصَّلَ الْعَالَمُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَمْنُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ